موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أن ينابيع في الأرض؟ ثم يخرج به زر عم مختلف الوانه، ثم يهيج فتره مصفرة، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك ذكر لئن الألباب، أفمن شَرَحَ اللَّهُ صدره لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا يتقشى عر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي ما له من هذا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون اذاقهم الله خزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا غیر ذیع في لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل لا يعلمون إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَفْتَصِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدَقِ إِذْ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عياد ربهم ذلك جزاء ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عمّنوا ويجزّيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكافٍ عبدا ويخوفونك بالذين معدون ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز في انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله لا يَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْتَكِئَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ الله قل حزي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزين ویحل عليه عذاب مبین